جبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب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 لا يبغى بعضهم ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقلل ما هم وظن داود ان ما فتناه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وخر وركعا وانا فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين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 ك في الأرض، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك كل يتدبر آياته ليتدبر آياته، وليتذكر أول الألباب. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ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 الأصفاد. هذا عطاؤنا فم أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلنا لَكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَكَ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ يَدَكَ ضِغْصًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثُ ان وجدناه صادرا نعم العبد ان وجدناه صادرا نعم العبد انه اولاد واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار ان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 هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حبيب وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا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 من الأشرار أتخذناهم سخريا أمزاقت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار